سوره الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف مرفوع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 122. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم ما تعملون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 119. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومالتناهم من عملهم من شيء كل بما كسب 117. وأنددناهم ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم 119. ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم مكنون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتساءلون قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ووقانا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ ندعوه الرحيم فذكر فما تبني رحمه ربك بكان ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا 113. هم قوم طاغون 114. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 115. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 116. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون 112. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ام أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام أم له البنات ولكم البنون ام أم اجرا فهم من مغرم مثقلون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 119. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا, يقولوا سحاب مركون 110. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 111. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 112.